كلنا حاضرين كلنا حاضرين اللي حاضرين اللي حاضرين دخلي باليمين دخلي باليمين حلوه سمي بالرحمن دخلي باليمين اللي حاضرين كلنا حاضرين اجلي ندري تستحين ندري هذه حاله العرسان ندري تستحين اللي حاضرين اللي حاضرين اجي زهره البستان كلنا حاضرين والله تشبهين،, والله تشبهين حتى في المشي الغزلان والله تشبهين اللي حاضرين إلا حاضرين لي زهرة البستان كلنا حاضرين منا ترتوي منا ترتوي نلتزينات الشبان منا ترتوي كلنا حاضرين كلنا حاضرين زهرة البستان كلنا حاضرين فل ويا سمين فل ويا سمين زين وقصت الفستان فل ويا سمين كلنا حاضرين تجلي زهره البستان كلنا حاضرين منى تسمعين منى تسمعين جلوه تروي العطشان منى تسمعين كلنا حاضرين, حاضرين كلنا قبل في الجبين قبل في الجبين هذه للمحب نشام قبل في الجبين كلنا حاضرين اغلى دبله تنغلى دبتاين تبقى لي الابد عنوان اغلى دبله كلنا حاضرين كلنا حاضرين تجلي كلنا حاضرين صلي ركعتين صلي ركعتين حتى نطرد الشيطان صلي ركعتين كلنا حاضرين كلنا حاضرين زهره البستان كلنا حاضرين الله تسلمين الله تسلمين ربي يبعد الاحزان للشاعر أبو محمد الناجي